ليه إذا حبيتك أكثر زدت قسوة وإن دريت بحاجتي لك زدت جفوة وإن عطيتك من حياتي ما تريد ما كفاك وتحسد إن الحب والله إني يا حب الناس حبك والله إني الروح لو ترضيك فدوى والله إني تارك غيرك وجيتك والله إني تارك غيرك وجيتك نزعل الزعل مزعل الزعلان مزعل الزعلان والعذان